و على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندع ومن دونه إله هل قد قلنا إذا شططوا هؤلاء قوم نتخذ من دونه آلهة اللو لا عليهم بسلطان بين فَمَن أَغْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا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 وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ فَرَاغِهِ بِالْمَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا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 Fahaul binu عليهم binian gurabhum, a'lam bim. Qal al-ladzina ghalbu'ala amrim, lantakza'na'layhim masjidah. Syaqoolun tathatha ar-rabghum, kelbhum, wa yaqoolun kamsatun sadshum, kelbhum, ragama 49. 08 dan aunque mereka ligil itu, Mata-Kerom, dia Harap I know dengan mereka yang czego odalah mereka yang hanya ambil beberapa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 Biäs al sharabu wa saat murtthaqa Inna al-lävin amanu wa amalussalihat Inna la nuziyu ajar man ahsan amala Ulâikalham jannah tuadzin tajri min tahtihum al-anharu yuhallun fiha min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 وَالضَّرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلِينِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِهِ وَحَثَفْنَا هُمَا بِنَخْلِهِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلَتَ الْجَنَّتَيْنِ أَتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَغْلِمْ مِنْهُ شَيْءٌ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا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 ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك ما له وولده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 وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا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 Wahai kalian! Waktu kami berkata kepada para malaikat, "Sesudah Adam beribadah, tidak ada seorang pun dari mereka yang tidak beribadah kecuali iblis yang adalah dari jin,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 وتلك القراء أهل كناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي أحوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا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 Qal amma man ghalam fasaufan ughzbuh thumma yurud ila Rabbih fayugzbuh ughzaban nukra wa amma man aman wa amil salihan falahu jaza'an alhusna wsa naqululahu min amrin yusra thumma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 A tu ni zubarah al hadid hatta jika sawah binas seda fein qalam fukoh hatta jika jadahuna ranqalam A tu ni ufrug alaihi qitram. Fmas taa'u ayi yuharuhu, masta taa'u lahunakuba. Qalam. Hatta